للذين استجابوا لردهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء ومأواهم جهنم وبئس المهار